Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ida al-Shams kuwirat, wa ida al-nujum kedarat, wa ida al-jibal suyirat, wa ida al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 الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عنه العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بجنون ولقد رآه بالأفوق المبين وما هو على الغيب بضمن وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين